Hayru ayami fataya اقتصد فيه واخذ منه وداع وارض للناس بما تارض به وتبع الحق فنعمه لا بشي أحيانا ولا خير أيام الفتاة يوم النفاع واصطناع الخير أبقى ما صنع، ما يران الخير بالشر ولا يحصد الزارع إلا ما زرع، للتقي عاقبة ما حمودة والتقي والتقي من كان فيها وسمع وأخو الدنيا غدا تصرعه فبأي العيش فيها ينتفع وأرى كل مقيم جائلا وأرى كل اتصال منقطع يصرع الدهر رجالا تارة هكذا من